وداعيا إلَى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الظاه فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أباهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا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 بِغْضُو إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أفاد وَبَنَاتَ عَمِّكَ وَبَنَاتَ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ إِنَّهَا هَاجَرْنَا مَعَكَ لَمَرَأْتُ مُؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِل نبي إن أراد النبي أن يستنكحها قانصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج